يَقُومُ جَارُبَ لَنَا فِي خِتَابِهِم وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ من ربهم فَذٰلِكَ اِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ لَا يَتَنَقَّلُ قُلُوْبُهُمْ وَأَسْرُّ النَّجْوَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا لَا يَتَنَقَّلُ قُلُوْبُهُمْ وَأَسِرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَأَسِرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَٰذَا افَتَأْتُونَ السِحْرَ وَأَنْتُمْ تُكَذِّبُونَ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي وَهُوَ السَّمِيعُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَلْ قَالُوا اضغاث احلام بل ابتراه بل هو شاعر بل قالوا اضغاث احلام بل ابتراه بل هو شاعر بل هو شاعر فلياتينا بايه كما ارسل الاولون بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون ما آمنت قبلهم غِيَةَ أَهْلَكْنَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ اهل الذكر ان لا تعلمون اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خارجين وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا قَارِدِينَ ثُمَّ صَدَّقْنَاهُمْ الْوَعْدَ فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن شَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ قُلَّ قَدَقُ لَاهُموعدَقَ جَلَهُ وَنَن فآجَينَاهُم وَنَن النَّ شَ وَأَنْ لككن المُسِْقين لَ قدَزَلن إلَيكُم كِتَبًا فيِيهِذِككُمْ أَثَلَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ رُسُومٌ أَلا تَعْقِلُونَ وَكَمْ قَصَصْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يرفضون فلما أحسوا بأسنا لا تَبقُضُ وارجعوا إلَ ما أُترِبْتُم فيه ومساكنكم لعلكم تُألُون قالوا يا ويلنا ان كنا ظالمين قالوا يا ويلنا ان كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين أمَا ذَلكِلكَ دَعوهُ حَاجِعَناهُ حَصيد خَانبين وَماَا خَلَقُنَ السَّماء أَوَ الأضَّ وَمَا بَنَهُ مَا ل عِبين وَماَا خَلَقَُ السَّماء أَو وَمَا بَْنهُ مَا لا عِبين لو أردنا أن التَّخيدَ لَهُ وَ تَّقَدناهُ مَِّةُ إِ كَُّ خَائِلين لَدَلََّ التَّخِدَ لَهُ وَ بلَلْ نَقضِتُ بِالحَفّ علىباقِِ فََدمَغُوه فَإِدَاهُ وَذَااهِق دَلَّ قَذِفُ بِالْحَفِّ عَباقِ فَيَجْنَأُهُ فَإِدَاهُ وَذهِق وَلَكُمُولُ مَِّ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 يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يصفون اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة أم اتخذوا من دونه قل هاتوا برهانكم, قل هاتو برهانكم هذا ذكْرُ مَمَّ عَوذِكْرمَن قَدل بلَ الأكذَرُم لا يعمونَ الحَفقَ هذاذكونَ ممَّ لا يعلممونَ الحَفقَ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا إلا نوحي إليه أَنَّهُ لا إله إلا أنا فاعبدون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 لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن إرْتضوا وهم من خشيته مشفقون ولا يشفعون إلا لمن إرْتضوا وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إلىهم من دونه فذلك نجزيه جهنم وَمَن يَقُل مِّنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما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 وَجَعََّاتِ الأبضِرَ وَتأَتَيدَدِ وَجَعلنا فيه في جج سُبُولَّ عَهُ يهتَدُ وَجَ المكه في جج سُبُول ل عَهُ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 أفإن ميت, أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَأَى كُلُّ الَّذِينَ كَفَرُوا إن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا وإذا رأىك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون قُلْ قَلِ إِنْسَانٌ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونْ قُلْ قَلِ إِنْسَانٌ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونْ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ذَل تَاثِيهِم بَغْتَة فَتَذَهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ مِنْ ضَرٍّ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كانوا فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ولقد استهزئ برسول من قدك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون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 أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ كَذَلِكَ يَمْنَعُونَهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُسْحَبُونَ بل ما استعناها اولائي وآباؤهم حتى طال عليهم العمر بل ما استعناها أفَلَا يَرونَ أَ نَتِ الأبضًَّا قُصُهَا مِنْ أَطافِهَا أَفَلَا يَرونَ أنن نَأتِ الأأَبَّن قُصُهَا مِنْ أَقافِهَا أَفَهُمُغَالِبُ أَفَهُم الغَالِبُون, أفهم الغالبون قُلْإَِّ مَا وَ قُلْإَِّم أذِكُ بالِالوح وَلَا يَثمَعُ الصُم مُد إِذ مَا يذون وَلَا يَثمَ عُم مُوع إذ ماَا يذون وَ لَتُهْمُنَّ نَفْحَةً نسحت مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَلَئِنَّ لَتُهْمُنَّ نَفْحَةً مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ لَيَقُولُنَّ يَا ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلمون شيئا ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا شيئا وَإِن كَلََ مِ الطَالَ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَنَ بِهَا وَكَفَ بِنَا حاسِبم وَإِنْ كَلََنِ قَاَ حَبَّة مِنْ قَرْدَلٍ أَتَن بِهَا وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين ولقد آتينا موسى وهارون الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ 53. أفأنتم له منكرون 54. وهذا ذكر مبارك أنزلناه 55. أفأنتم له منكرون 56. وهذا ذكر مبارك وَهَا ذَذِكُرُّذَرَكُ أَن ذَلنهُ أَفَأَاتُم لَهُ مُنكِرُون وَلَ قَدَتَن إِبَهِي مَ رُشْدَهُ مِنْ قَدلُ وَكُ بِنِي عَمين وَلَ قَدَتَن إِذرَهِي مَ رُشْدَهُ مِن قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثين التي أنتم لها عاكفون إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثين التي أنتم قالوا وجدنا ابانا لها عابدين قالوا وجدنا ابانا لها عابدين قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين قَال لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ قَالُوا أَجِئْتَنَا أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ قَالَ بَل رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الذي فَطَرَهُنَّ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ قَالَ بَل رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وأنا على اهل غين وتالله لاكيدا ان اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين وتالله لاكيدا ان اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين فجعلهم كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون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 قالوا سمعنا فتيًا يذكرهم يقال له ابراهيم قالوا سمعنا فتيًا يذكرهم يقال له ابراهيم قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون قالوا فاتوا به على لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ قالوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا كذيرهم هذا فاسالوهم فاسالوهم ان كانوا ينطقون قال بل فعله كذيرهم هذا فاسالوهم اسالوهم ان كانوا ينطقون فرجعوا الى انفسهم فقالوا, فقالوا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 وينكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم قال أفتعبدون من دون الله ما لا عَطُّمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أُفٍّ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قالوا حرقوه وانصروا الهاتكم ان كنتم فاعلين قالوا حرقوه وانصروا الهاتكم ان كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم قُلْنَا يَا هَاكُمُ لِبَرْدَهُ وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَخْسَرِينَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بَنَاهُ وَوَهَبْنَا لَهُم اسحاق ويعقوب بناته وكلنا جعلنا صالحين فكلنا جعلنا صالحين وجعلناهم ائمه يهدون بأمرنا وجعلناهم ائمه يهدون بأمرنا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ وَكانوا ل عَِ وَلووط آتَينَا محكمَ وَعِمَ وَنَجَّينَهُ مِنَ الْ القَضاتِت كَ التَععملل الْ الخَبَ وَلوط آنتَين محكمَ نَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءًا فَاسِقِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا قوم فِي رَحْمَتِنَا وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِهُ مِنَ الصَّالِفين أَُّهُ مِلَ الصَّالِحين وَنُوحَن إِابَّادَ مِنْ قَضُلُ فَ السَّجَدُناَا لَهُ فَنَجَّينَ وَلَّهُ مِنَ الْكَبِّْ الأظم وَنوحَ إذَّادَ مِن قَدُلُ فَ السَّجَدُ لَا لَم الأوين وَنَصَرناهُ مِنَ الْقَم الذيينَ كَذَّبُ بآياتكناام وَنَفَضناهُ منَِ الْقَ الذيينَ كَذَّب بآياتكنا إِهُم كانَوا قَوْم سوَءِم فَأَغَْقناهُ جمعين إِهُ كانوا قَْم سوَء رَقُهُ أَجمَعين وَدَ دَوَْسُ لَمَان إذ يَحكُمانَان ف حَبْضِ إذْنَ فَجَتْ فيهِ غنَمُ القَوْ وَد دَوَثُ لَمَالَهِذ يَحكُمانَان فٍ حَبْضِ إابن فَجَدفين غَلَمُ القَوْ إذْنَ فَشَد فيِيهِ غَنَمُ الْ القَوْمِ, القوم وَكَّ لِحَقْمِهِم اذ نفشت فيه غرم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان وكلن اتينا حكما وعلما وكلن اتينا حكما وعلما وَسَقَضن معَدَُودَ الجِبَالَ وَسَِّشنَ وَطَّيرَ وَكُ فَعنين وَتَقَضن وعلمناه صنعة لبوس لنكم لتحصنكم من باسكم فهل انتم شاكرون وعلمناه صنعة لبوس لنكم لتحصنكم من شاكرون وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأُفْقِ الَّذِي بَارَكْنَا فِيهِ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأُفْقِ الَّذِي بَارَكْنَا فِيهِ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لهم وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأيوب فَّجَدناَ لَهُ فَكشَفْنَّ مَا بِهِ مِنْذُر فَجَدن لَهُ فَكشَتْنا مَا بِهِ مِذُر وَآلتَنَهُ أَههُ وَمِتْ لَهَُّهُم رَحْمَةَ مِنإِندنَ وَآلتَنَهُ أَههُ وَمِطْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وذلكف لكل مِنَ الصَّابِرِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلِكَ الْكِتَابُ كُلُّهُ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَنَّ نُ الْإِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ وَذَنَّ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ظن ان لن نقدر عليه فنادى في انك ان كنتم من الظالمين فنادى في الظلمات الا فَسَجَدنَ لَ وَنَجَّناهُ مِن الغّ وَمكَذَلٍكَ نُ جِل المُؤّنين فجدلَ لَهُ وَلََجَّناهُ مِن الغّ وَمْكذَلٍكَ وَذَكَرِي إْأَدَ رََّّهُ رَبِّلَ تَدَبني فََو وَأَنتَ خَيرٌ وَارفين وَذَكَر إاب فَستَجددن لَ وَهَدن لَ يَحْيا وَصْحنَا لَ زَووجَ فَجدنا لَ وَهَدنا لَ يَحْ وَصْحنَا لَ زَوجَه, له له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخراتِ وَدعونَنا رغَبَ وَرهَب انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ولنتي انفخنا في صرجها فنفخنا فيها من روحنا علقتي احقنت صرجها فنفخنا فيها من روحنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها ايه للعالمين انفخنا فيها من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 سبّكُ تَععُودُون وَتَقَطَّعُون أَمْرَهُم بَينَهُم كلُّ إلَن راجعون وَتَقََّعُون أَمْرَهُم بَلَهُم كلُّ إلينا راجون فمَ يعملمِنَ الصَّالِحاتِ وَهُوَ مُؤمنِن فَل كُفْرانَ لِلسَع فَأَنَّى يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا خُفْرَانَ لِسَعْيِهِ, لسعيه وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ أَلَا خُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وحرام على قريه اهلكناها وحرام على قريه أنهم لا يرجعون وحرام على قريه لا يرجعون حتىت إذاوتِ حت ججمَ ججوهُم كل حدَبسلون حتى إذا فوت حت جج وَم ججوهُ كل حدب سون وَقُمْ تَرَ بَ الْوَعْدُ الْحَقُ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقُمْ تَرَ بَ الْوَعْدُ الْحَقُ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا كنا غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا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 عقب جهنم انتم لها واردون عقب جهنم انتم لها واردون لو كانها كُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يسمعون حسيسها وَهُم في مشْهت أَفُسُهُ خَادِون لا يحزُنهُفَزَاء الأكبرَوتَتَ لَقاهُممَلائكَ لا يحزُنهُ الفَزَع كبَرتَتَ لَ قهُمملائكَ هذا يَومُكُم الذي كُ تُم تُعَون نطوي كما كما يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا وعدا علينا اننا فاعلين وعدا علينا اننا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عباد هي الصالحون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 أرسلناك إلا رحمة للعالمين أنا أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى على سواء فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون وإن أدري أقريب أم بعيد ما يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ وَإِنْ أَدْرِ لَعَلَّهُ قال رب احكم بالحق قال رب احكم بالحق ورضنا الرحمن المستعان على ما تصفون ورضنا على ما تصفون لكم هذه التلاوه نوک اکرے الى الله.